قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم دخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غادرون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم قالوا يا موسى لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاتقين قَالَ فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تات على القوم فْلُ عَلَْهِ النَّ بَأأَاب ي نَّمَا بِنْحَصِْكِبقَر وَ باقُ بًَا فَتُقُبّلَ مِنَ حَذنِ ولم قال قال مَا وَلممْ يتَقَبّ مِنَ ل قَا لا أأَقَسُلَكَ قَالَ إَّما ييتَقَبّ اللهَّهُ مِنَ المُتَّقِيب لإِن بَسَفَّ إ لَ يَذاَت تَقَسُنيمَا يَطِي يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنَّ يَقَظَ الله رَبَّ الْعَالَمِينَ إِنَّهُ يُرِيدُ أَن تَنبُو أبي إسمي وإسمك فتكون من أصحابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ فطوعت له نفسه قتل اخي فقتله فاصبح من القاسرين فبعث الله غرابا يرحت في الروض يريه كيف يوارس اخي قال يا ويلتا اجعدت ان اكون مثل هذا الغراب فاوارس اخي فاصبح من النادبه بلیم نو مسل نفس دینی نفس نو سس دن پیلوں پچن کو سجمیاؤں نفیا پچن نم ن سمیا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 يا ايها الذين امنوا استقموا الى الله وبصرو اليه الوسيله وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون ان الذين كفروا لو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 والسارق أيديهما جزاء بما كتبان كالا مِنَ پکو ہوں مزا کچن چلم تَابَ گی جن سم چالو الله میو نما چوال الله غفور رحيم ألم تعلمن الله له ملك السماوات والأرض يعذل من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير